وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم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 إذا إلى فئة فقد با فقد باء بغضب من الله ومؤوه جهنم وبس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن إن الله رماه وليبلل المؤمنين منه بلا حسنا إن الله سميع عليم ذلك وأن الله مهين كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِنْ تَهُوَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُونَ عُودٌ وَلَا تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله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 119. ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط 110. زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشذد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبد إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إياكم من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 فإن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانوا الله